بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكى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 وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة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 فَلْيَنظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وعنباً وقبّة وزيتونا ونخل وحدائق والباء وفاكهة وأباء متاع لكم ولأنعامكم. فإذا جاءت الصخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل مرء منهم يومئذ شأن يغنيه هجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة